يقول الإمام أبو عبد يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثاني عشر قال عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال إنه حديث حسن وقد مر بنا الكلام على جزء من هذا الحديث فيما درسناه من قبل حيث بين هذا الحديث ان من تمام وكمال ايمان المرء ان يقتصر على ما خلق له وما جبل من اجله ذلك هو العبادة وان يهتم بما كلف به ولا يشتغل بما لا يعنيه فان الشغل بما لا يعنيه يجره الى الوقوع في المعاصي والى الوقوع في الكبائر والى الوقوع في المحرمات حيث يشتغل بالغيبة وبالنميمة وربما اشتغل بفعل المعاصي او تكلم فيما لا يباح له به الكلام وغير ذلك من الامور التي اذا ما تحصن العبد منها وتجنبها وحمل نفسه على ان ينشغل عنها فانه يقع فيها لا محاله ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم انه نبه الى هذه الامور كلها بقوله ما لا يعنيه لان الوقوع في الغيبة والنميمة والكلام غير المباح والفعل غير المباح كل ذلك مما لا يعني العبد إذ الذي يعنيه إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والقيام بالواجبات التي لا يتم الواجب إلا بها فهذا هو الذي ينبغي أن يعنيه وينبغي أن يستغل به وينبغي أن يتشاغل به ولا يتركه لغير ذلك وهذا الحديث أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أنه قد روي بمعناه أحاديث كثيرة مما يدل على أن له شواهد كثيرة في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث وإن لم يخرجه الشيخان لكن جاء عند الشيخين وغيرهم ما يشهد له ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا قد عرضنا في درس ماض لهذه الأحاديث التي جاءت ولأوضا بعض الآيات الكريمة التي تدل على ما يدل عليه الحديث من حيث المعنى ولهذا يشير الامام ابن رجب رحمه الله الى هذه المعاني التي ضمنها او حملها او تضمنها الحديث مما جاء في كتاب الله قال وقد وقعت الاشارة في القرآن العظيم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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أن الله سبحانه وتعالى يحصي على العبد كل أقواله وأفعاله التي تصدر منه ويامر الملك بأن يسجلها خيرها وشرها ولهذا يحاسبه يوم القيامة على ذلك فالمؤمن الكامل الإيمان الحسن الإيمان هو الذي يشتغل بما يعنيه حتى تكتب له هذه الحسنات وتكتب له تلك الأعمال الصالحة التي يقوم بها ويتجنب ويبرأ من الوقوع في المعاصي والمحرمات فيما إذا اشتغل بغير ما كلف به مما لا يعني قال وفي قوله تعالى يعني من الايات ايضا التي تدل على ان الانسان مطلوب منه ان يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي قال وما تكون في شان وما تكون في شأن وما تذم منه من قران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 وترك الشغل فيما يعنيه قال وفي قوله تعالى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا اي نسمع ذلك ورسلنا, ورسلنا لديهم يكتبون اي ما يقوم به هؤلاء من قول أو عمل كل هذا يسجله الملائكة إن كان خيرا وإن كان شرا ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على أن لا يسجل عليه إلا ما هو خير وليشتغل بما يعنيه وليترك ما لا يعني وأكثر ما يراد بترك ما لا يعنيه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 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يقع من العبد سرا او جهرا لكن اذا ما تلفظ بما يتلفظ به سخرت الملائكه الكتبه لتدوين ذلك في سجله إذن كأن ما يعني العبد هو ما يتكلم به يعني أول ما يتبادر إلى ما يعني العبد ما يتلفظ به ويتكلم ولذلك جاء الأمر بحفظ اللسان وجاء الأمر بصون اللسان وجاء الأمر بأن يتكلم الإنسان بالخير أو ليسمط كل هذا من أجل أن لا يقع بسبب زلة لسانه فيما هو محظور قالوا في المسند يعني وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحسين يعني ابن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه قلة الكلام فيما لا يعنيه لأنه بسكوته وبحفظه لسانه يأمن كثيرا من الزلل فلا يقع منه اغتياب ولا نميمة ولا كلام ممنوع محظور كالشتم واللعن وغير ذلك من الأمور التي جاء الشرع بمنعها حتى لا تنتهك حرمات المسلمين فقال هنا في هذا الحديث إن من حسن إسلام المرء يعني من كمال إسلامه وتمام إيمانه أن لا يتكلم فيما لا يعنيه قلة الكلام فيما لا يعنيه قال وخرج الخرائطي يعني في كتابه مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني مطاع في قومي يعني ان لي على قومي دالة ولي على قومي إمارة فأنا فيهم مطاع إني مطاع في قومي فما امرهم أي أخبرني وانصحني ودلني على شيء وعلى خير أفعله معهم أنصحهم لينتصعوا به وليتجنبوا به شرا ويرغنموا به خيرا قال له مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم وهذا محل الشاهد يعني مرهم بقلة الكلام إلا فيما يعنيهم فهنا لا بد من الكلام والكلام فيما يعني الإنسان إن شاء الله يكون كلاما مباحا ويكون كلاما مندوبا إليه ويكون كلاما مستحبا فعندئذ لا يؤاخذ العبد عليه بل يثاب وبهذا ضمن لهم أسلوبا ومنهجا من مناهج زيادة الحسنات وتجنب السيئات قال وفي صحيح صحيح ابن حبان في صحيح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان في صحف ابراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه يعني بالدعاء والاستغفار وساعة يحاسب فيها نفسه اي ما وقع منه في ذلك اليوم من حسنات او سيئات وساعة يتفكر فيها في صنع الله لأن الله تعالى أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب يعني وسائر الشهوات وعلى العاقل ان لا يكون ضاعنا الا لثلاث تزود لمعاد او مرمة لمعاش او لذة في غير محرم وعلى العاقل الا يكون ضاعنا إلا لثلاث ها ضائعا ايش عندك باحدة. باحدة. لحظة ايش ايش النسخه اللي عندك الا وايش نسختك ها ما انسان كل ما باعنا الآن أحد عنده غير هذه غير هذه الكلمة طيب يعني إيش معنا ظاعلا يعني أن لا يكون مستسلما وخاضعا ومنشغلا إلا في هذه الأمور أمور الدنيا الثلاثة التي هو في حاجة إليها هذه الأمور الثلاث قال هي تزود لمعاد يعني أن يتزود لآخرته وذلك من خلال العبادة والطاعة وتجنب المعاصي والاكثار من الطاعات أو برمة لمعاش يعني أن ينشغل بتوفير معاشه في دنياه حتى يتجنب الحاجة والسؤال ويغتني بفعله وبعمله لمعاشه لأنه مطلوب منه أن يوفر لنفسه سبل العيش الكريمه المباحة الحلال لأن هذا من ما أوجب الله تعالى عليه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو لذة في غير محرم حيث إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ان نبقي هذا النوع من الآدميين حيث شرع لنا الزواج ورغب فيه من أجل بقاء النوع الإنساني ومن أجل أن الإنسان يعني إذا قضى وطره واستخدم شهوته فلا ينبغي أن تكون في غير المباح بل تكون في المباح وفي الحلال لانه بصرفها في المباح والحلال يثاب عليها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه رضوان الله عليهم وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر قال ارأيتم ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك اذا وضعها في الحلال اذا الانسان له هذه الامور الثلاثة يفيد منها في دنياه ان يرصد لاخرته من الاعمال الصالحة وان يتناول ويعمل بما يكفل له معاشا وان يقضي وطره وشهوته فيما هو مباح ويتجنب ما هو حرام قال وعلى العاقل ان يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسان ومن ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه يعني من اعتبر أن الكلام الذي يتكلم به مدون مسجل عليه فإن هذا سيحمله على أن يقل الكلام ويؤيد هذا ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم مسائل وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور بين له الإسلام ومكانته وعموده وذروه سنامه ثم قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله قال بلى يعني نعم قال كف عليك هذا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه كف عليك هذا وعجب معاذ رضي الله تعالى عنه من هذه العبارة وقال يا رسول الله أمؤاخذون نحن مؤاخذون بما نتكلم به يعني هل يحاسبنا الله تعالى على ما نتكلم به فجاء فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجما مستغربا قائلا سكلتك أمك يا معاد ومعنى فكلتك أمك كلمة تجري على لسان العرب وإن لم يقصدوا معناها لكنها كلمة للتمديه ومعناها فقدتك أمك يعني كأنه يدعو عليه بالموت حيث تحزن عليه أمه بسبب فقدها له لأن الأمة تحس بمكان ولدها ولذلك إذا مات هي أكثر من تحس بفقدانه له فقال له صلى الله عليه وسلم وما أراد بذلك عليه الصلاة والسلام الدعاء عليه لكنها لفظه جرت على لسان العرب يستخدمونها قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم يعني يوم يلقى بالشخص تلقي به الملائكه خزنه جهنم ملائكه العذاب تاخذه وترمي به في النار فاول ما يسقط يسقط على وجهه هذا معنى وهل يكب الناس في النار على وجوههم وجاء في بعض الروايات او على مناخرهم على اعتبار ان المنخر ان الانف ابرز شيء في الوجه فاذا ما سقط على وجهه اول ما يلسأ يلنس من النار منخره قال فهل وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم إلا حصائد السنتهم يعني إلا الكلام الذي يصدر منهم لأن من تكلم إن تكلم بخير فكان ذلك خيرا له أما إن تكلم بسوء اما أن يكون قد نمى أو اغتاب أو شتم أو استنقص وهذه كلها محرمات تستوجب النار ولذلك قال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 وهو كما قال يعني هذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز فان كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى وقد خفي على هذا وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين ساله حين سال عنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال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 وقد نفى الله الخير عن كثير يعني من الناس أو عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم يعني عما يتحدثون به نفى الخير عن كثير واستثنى مما ينفع الناس ما يصلح لإصلاحهم فقال جل من قائل لا خير في كثير من نجواهم لا خير لا نافية للجنس فكأنه ينفي جنس الخير عن كثير من الألفاظ ومن الكلام ومن المحادثات ومما يجري بين الناس من حديث إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه الثلاث الأشياء هي التي يجري فيها الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية هذه الأمة ومحل خيرية هذه الأمة فإن الله تعالى قال كنتم خير امه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر وقوله تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر بمثابة التعليل كأنه يقول إنما حزتم هذه المنزلة وتلك المرتبة وهي الخيرية لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف، وكذلك من أمر بالصدقة يعني من أمر الناس بالبر والإحسان وبأن يتصدقوا وبأن ينفقوا من أموالهم، فإن أمثال هؤلاء هم الذين ينالون الثواب هم قولهم فيه الخير أما من كان كلامه وقوله بخلاف ذلك فلا خيرية فيه أو إصلاح بين الناس كذلك هو من الأمور التي فيها الخيرية ومن الأمور التي فيها الثواب ومن الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى الحديث فيها خير فالإصلاح بين الناس من خير الأمور التي يباح للإنسان أن يتكلم فيها وأن يطلق فيها لسانه وإن استملت على شيء مخالف للواقع لانه مما رخص فيه للانسان ان يقول خلاف الواقع اذا كان هذا القول يؤدي الى الاصلاح فيما بين الناس قال نعم قال واخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان تكنا بأم حبيبة قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وكل قال وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل وهذا حديث رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن وعلق المحقق قائلا لكن في سنده امه صالح لا تعرف فهذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا مما يتكلم بالإنسان لا يفيد منه إلا ما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كان في ذكر الله فإنه يثاب عليه وإنه ينفعه ويفيده عند الله سبحانه وتعالى وقد تعجب قوم من هذا الحديث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 والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا يعني فكأن الاصل الانسان ان لا يتكلم وان يصمت والصمت خير له من الكلام الا اذا كان الكلام فيه الخير ويدل على الخير و يعود على الإنسان بالخير فلا بأس أن يتكلم بذلك قال وخرج الترميذي من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل يعني أي قال لهذا المتوفى أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه او بخل بما لا يغنيه يعني لعله تكلم كلاما ليس في صالحي وفي مصلحتي. ولم يكن هذا الكلام يعني حيث تكلم في الآخرين إنما بغيبة أو نميمة أو غير ذلك، وأنه منع ما يغني ما لا يغنيه يعني منع الصدقة كأنه لم يتصدق ولو بالشيء اليسير لأن منع الصدقة والوقوع في المحرمات قد يحول بين الإنسان وبين الجنة. ولهذا قال هنا لا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه او بخل بما لا يغنيه وقد رويها معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها انه يعني الرجل المتوفى كان شهيدا كان قد قتل شهيدا يعني فكأن شهادته لم تنفعه لأنه مات وعليه بعض التبعات قال وخرج جاب القاسم البغوي في معجمه من حديث شهاب ابن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اي قدم مع جماعه وفودا والوفد هو الجماعه التي تسبق القوم وتاتي بالبشرة فهؤلاء كانوا ياتون قبل اقوامهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويمهدون لاقوامهم ويخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بانهم قد امنوا به وأنهم صدقوه أنهم دخلوا في دينه والوفود إنما كثروا في السنة الثامنة من الهجرة أي بعد فتح مكة أو في السنة التاسعة من الهجرة حتى سمي ذلك العام بعام الوفود يأتون من بلدانهم وكثيرا ما تختار الأمم وفودها أي تختار خورها من حيث حسن الإسلام والتمسك بآداب الإسلام ومعرفة حسن المخاطبة ونحو ذلك فكانوا يبعثونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه ويأخذون البيعة لمن وراءهم ليعلموا ويعلموا ويتعهدوا ليعلموهم دين الإسلام كما مر بنا في وفد عبد القيس الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مبر وأنهم لا يتمكنون من القدوم عليه إلا في شهر الحرام وأنهم يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم وينقلونه الى من, ورائه الى من وراءهم قال وكان يعني شهاب ابن مالك رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهم رأى يا رسول الله ألا ألا تسلموا علينا ألا تسلم علينا فقال إنك من قبيل يقلل الكثير وتمنع ما لا يغنيها وتسأل عما لا يعنيها إنك من قبيل أي من قبيلة يقللنا الكثير أي إذا أحسن الناس إليهم أو أكثروا أحسنوا إليهم لا يرون ذلك الإحسان شيئا وإن قوطوا الشيء الكثير يرونه ويعدونه قليلا وهذا ضرب يعني أو معنا لأنهم يكفرن العشير وهذا كما هو معلوم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مما ابتلي به كثير من النساء ولهذا كان سببا في تعذيبهن ودخولهن النار والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك محذرا فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فاني رايتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة وقالت ولما يا رسول الله فقال إن تكفرن تكفر العشير وفسر هذا بقوله لو أن الرجل أعطاها مدى الدهر ثم منعها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط وهذا هو معنى يقللنا الكثير قال وتمنع ما لا يغنيها يعني انها اذا جاءت اختها تسألها شيئا يسيرا تريد ان تفيد من طعام ونحوه تمنعها ولا تعطيها مع انها هي لا تستفيد من ذلك الشيء وتسأل عن ما لا يعنيها أي تكثر السؤال وتتكلم فيما لا يعني وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال عمر عمر بن قيسن الملائي قال وخرج العقيلي يعني في كتابه الضعفاء من حديث أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة وأكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني قال عمر بن قيس الملائي مر رجل بلقمان والمراده لقمان الحكيم وهو أحد الحكماء في الامم السابقة والناس عنده فقال له الست عبد بني فلان وقصد من هذا يعني انتقاصه والاستهزاء به مع ان الله سبحانه وتعالى عطاه الحكمة واخبر انه اكرمه بما لم يكرم به كثيرا من العباد فقال له مستخفا مستهترا ألست عبد بني فلان قال بلى يعني قال نعم ولم ينكر ذلك قال الذي كنت ترى عند جبل كذا وكذا يعني كأنه يعيره بانه كان راعيا وهو الآن يعتبر من أحكم الحكماء يجري الله سبحانه وتعالى على لسانه الحكمة وأصبح يعلم الناس الأدب ويعلم الناس ما هو خير فهذا الرجل يريد أن يعني يستنقص بأن يذكره بماضيه يعني يذكره بماضيه قال الذي كنت ترى عند جبل كذا وكذا قال بلا قال فما بلغ بك ما ارى يعني ايش جعلك الان صرت حكيما فقال له صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني وكأن في هذا يعني تنبيهه وتذكيره بالخطأ الذي وقع فيه لأنه إنما تكلم فيما لا يعنيه فهو لا يعنيه أن يكون لقمان مولى لبني فلان أو عبد لبني فلان ولا يعنيه أن يكون لقمان قد رعى الإبل أو الغنم وإنما الذي يعنيه أن يفيد من حكمته عليه السلام بما يسكته وبما يكشف عن خطأه قال وقال وهب بن منبه وهو من علماء التابعين وهب بن منبه الحميري اليمني كان من بني يعني كان من مسلمة يهود وكان من اهل الكتاب في اليمن وجاء واسلم هو واخوه وهب وهمام وهمام بن المنبه جله من اشتغل بالحديث ودرس الحديث يعرف همام بن المنبه لكن الذي تتلمذ على ابي هريره رضي الله تعالى عنه وكتب عنه تلك الصحيفه المشهوره التي خرجها الشيخان في كتابيهما مشهورة باسم صحيفة همام فيها نحو من مئة واربعين حديث كتبها على او كتبها بين يدي ابي هريرة رضي الله عنه واستاذنه في ان يرويها عنه واما اخوه همام اخوه وهب فقد كان مشهورا بالحكمة واشتغل تتلمذ على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف في تفسير او عرف بتفسير كثير من الايات, الايات القرآن الكريم وقال وهب بن بنبه كان في بني اسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما ان مشيا على الماء يعني ان ان ان أنهما من كثرة ما عبد الله سبحانه وتعالى أكرمهم الله بأن هيئ لهم أن يمشوا على الماء وهذا يعد من الكرامات التي تعطى للأولياء أو لبعض الأولياء قاله بينما هما يمشيان في البحر إذا هما درجل يمشي على الهواء والمشي على الهواء أشد يعني لكنها في حق الله في جانبي ما يمر يكرم الله به بعض العباد لا شيء فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة فقال بيسير من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على الله أبرق سمي وإن سألته أعطاني يعني كأنه يذكرهم بأنه بالطاعة والعبادة بالخشية والخوف بلزوم الطاعاء اعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة قال بيسير من الدنيا يعني بامر يسير من امور الدنيا او انه اكتفى من الدنيا يعني من الزاد في الدنيا باليسير فطمت نفسي عن الشهوات اي حجبتها ومنعتها فلا أقع في الشهوات لأن الوقوع في الشهوات هو السبب في الوقوع في كثير من المحرمات فكأنه حال بين نفسه وبين الشهوات حتى لا يقع في المحرمات وكففت لساني عما لا يعنيني ولعل هذا هو محل الشاهد من هذا الأثر هذا محل الشاهد من هذا الأثر ومحل ومناسبة هذا الأثر للترجمة في أن يكف الإنسان لسانه عما لا يعنيه ورغبت فيما دعاني إليه يعني فيما طلب مني الله سبحانه وتعالى أن أفعله فرغبت فيه يعني احببته والتزمته وأديته ولزمت الصمت أي أي لا أتكلم إلا بما هو ضروري فإن أقسمت على الله يعني ونتيجة لذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل مني حتى أني إذا سألته وطلبته وألححت في الطلب ابر قسمي وأعطاني ما أريد ولعل مما كان نفسه تتوق إليه أن يمشي على الهواء فمكنه الله تعالى من ذلك قال فإن أقسمت على الله أبرق قسمي وإن سألته أعطاني دخلوا على بعض الصح... الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مرضه دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل يعني يبرق ويلمع من البشر ومن الفرح فسانوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل اوثق عندي من خصلتين كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين اي لا يحمل غشا ومحل الشاهد من هذا الاثر قوله لا تكلم فيما لا يعنيني قال وقال مورق للعجل على كل حاله وخبر ويروى عن رجل من التابعين وهذا يعني ما عندنا ما يتعارض ما يعارض يعني ما يتعارض به ما يعارض العقيدة لأن مثل هذه الكرامات قد تجري على يد بعض الأولياء وهي مما يكرم الله به بعض العباد فنحن يعني لسنا ملزمين بأن نقطع بصحتها لكن ما عندنا ما يرد ذلك وهو قول لا يعني لي لا لا ليس فيه إلزام يعني حجة أو وإنما هو خبر يروى وينقل عن هؤلاء الذين اكرمه الله تعالى بشيء من الكرامات ومعلوم عند علماء اهل السنة والجماعة اننا لا ننكر الكرامات لكن ليست هي يعني الدليل القاطع والدليل الوحيد الذي يعتمد عليه في اثبات الحكم او في رد الحكم خصوصا وان ما يجري على يد هؤلاء يكون فيه العظة والعبرة وما دام ما السند الذي نقل به هذا الخبر صحيح فليس لنا ان ننكره او نكذبه <تصفيق> ها؟ ما نساء في وقت الحاضر الله أعلم ما نستطيع ان نقول يوجد او لا يوجد إن وجد ورأيناه نقول وجد وان لم نره نقول ما وجد لكن هذا ليس, ب... ليس بمستحيل وليس بممنوع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة التي وقعت في العراق مشى بعضهم على الماء أه؟ مشى بعضهم على الماء فهذه أمور الله سبحانه وتعالى يجريها على يد بعض عباده الصالحين والله سبحانه وتعالى قال ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالله سبحانه وتعالى يهيئ لهم من الكرامات ما يناسب أزمانهم واحوالهم ولا ينبغي لنا أن ننكر ولا أيضا نتعلق بهذه الكرامات ونعتبرها هي الدليل الوحيد على الإيمان وعلى الولاية ولأن الولاية في الحقيقة هي الإخلاص في العبادة. العباده وقد مر بنا هذا الكلام ودرسناه في كتب التوحيد من ان الاستقامه هي هي الكرامه ان الاستقامة هي الكرامة وما يجريه الله سبحانه وتعالى على ايدي بعض الاولياء لا ننكره واضح وقال مورق العجلي امر انا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم اقدر عليه ولست بتارك طلب طلبه ابدا قالوا وما هو قال الكف عما لا يعنيني وكأن في هذا حث على انه ينبغي لكل انسان ان يحرص على ان يكف لسانه لأن هذا أمر طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك الأمر كله قال كف عليك هذا يعني لسانك قال رواه ابن أبي الدنيا قال وروا اسد بن موسى قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعبين يعني القرضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة قال فدخل عبد الله بن سلام وهو من مسلمة اهل الكتاب رضي الله تعالى عنه فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا أخبرنا بأوثق عملك في نفسك يعني أهم عمل تقوم به ارجو منه الثواب فقال ان عملي لضعيف اوذق ما ارجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني وهذا محل الشاهد من الحديث وقد علق المحقق على هذا الحديث قال بان اسناده فيه ضعف لانه من رواية ابي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف أسن واختلط لكن أورد له شاهد قال قلت وراء أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقصعة من ثريد فأكل يعني منها ففضل منه فضلا فقال يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة ياكل هذه الفضلة قال سعد رضي الله عنه وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فطمعت, فطمعت أن يكون هو قال فجاء عبد الله بن سلام فأكلها يعني دون أن يذكر سائر القصة وهذا الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بانه من ايه من اهل الجنب قال وروى ابو عبيدة عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال من علامة اراضي الله تعالى عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعني قال وقال سهل بن عبد الله التستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق وقال معروف يعني الكرخي وهؤلاء كلهم من ائمه السلوك ومن العلماء المعنيين بتهذيب السلوك والذين يعني اشتهروا بأنهم من أهل التصوف وقال معروف كلام العبد فيما لا يعني خذلان من الله عز وجل قال وهذا الحديث يدل يعني حديثنا حديث الباب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه يعني من حسن إسلامه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام قال ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع, سبع مئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها يعني بسيئة واحدة حتى يلقى الله عز وجل قال فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه لأن الله سبحانه وتعالى قال من جاء بالحسنه فله خير منها وفي فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام يعني الزيادة على العشر تكون بسبب الإخلاص وتكون بسبب الصحة في العمل الذي يقوم به وتكون بسبب نيه الاقتداء والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون تكون الزياده ايضا ب حسن السؤال سؤال الله سبحانه وتعالى وحسن الطاعه التي يقدمها العبد فكلما حسن العمل كلما زادت الحسنات